فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتقرعون فأل جناته وأهله إلا مرأتهم قد عناها من الغافرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَأَلهَ اللهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ ان الخلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به فانبثنا به حدايق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أَإِلَهُمَّ لَّاَنِّي الله بل هم قوم يعدلون أَكْفُرْ بِكَ وَلَنْ أَكْفُرْ بِكَ وَلَنْ أَكْفُرْ بِكَ وَلَنْ أَكْفُرْ بِكَ وَلَنْ أَكْفُرْ بِكَ وَلَنْ أَكْفُرْ بِكَ وَلَنْ بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما الله قليلا ما تذكرون